منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطوم إنا بلونا ما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصيم فتنادوا مصبحين. أن يغدو على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن هاليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن لظا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 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بَأْبُ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ